وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار